أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكباها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين الشركاء قالوا أذننا كما منا من شيء وَظَلَعَنُهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنَ الْقَبْلِ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِمَّا حِيْصَ لا يَسْأَمُو الْإِذْ سَانُ مِنَ الدُّعَاءِ الْخَيْرِ وَإِمَّا سَوَالُ الشَّرِّ فَيَأْسُنُ قَنُوَطُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِمَّا من عَنِ الْضَرَّ أَمَسَتْهُ لَا يَقُولَنَّهَا دَنِي وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ طائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عذده للحسنا فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإرسان أعرض ونآ وإذا مسه الشر فدعاء عريض وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا كَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالُوا اتَّخَذَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ألا إنهم في مدينت من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عيس قاب كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 والذين اتخذوا من دونه أولياء الله وحفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكين وكذلك وحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها, فمن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 اَمَن تَغَذَّبَ مِن دُونِ الله اَولِيَا اَفَاللهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَمَا خَتَمْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ جَعَلَكُمُ اللهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَانْقِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهِ نِسَكَ مِثْلِهِ شَيْئًا وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرِ لَهُمْ أَنْقَلِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَبْسُغُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ من كل شَيْءٍ عَظِيمٌ شَرَعَ عَلَيْكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا فِيهِ كَمَرَدتُّم مِّن بَعْدِ مَا عُلِمَ الْهُدَىٰ والله يجتمي إليه ما يشاء ويدي إليه ما ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقات من ربك إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أرثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتمع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب وأمرت لأعدن بينكم الله ربنا وربكم انا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يجادلون في الله مِنْ بعد ما استجيب له حجتهم ضائعه عند ربهم وعليهم غضب الله عذاب شديد اللهم الذي أنزلن كتاب من الحقيب والميزان وما يدريك عن الساعة غنيب يستعجل جل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا فيكون منها ويعلمون أنها الحق لا إن الذين يمارون في الساعة في ظلام بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء أو الغمي العزيز من كان يريد حرة الآخرة نزد في حرته ومن كان يريد حرة الدنيا أته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم يأذن به الله وَإِذْ أَمْلَأَ كُلَّ مَتْفَصِلٍ لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَ الضَّالِمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَهُمْ يَوَدُّونَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَضْوَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القوزب ومن يقترف حسنة نزد فِيهَا فيها إِنَّ إن الله غفور شكور أم يقولون افترى اللَّهِ الله كذبا فإي شيء لا يختم على قلبك وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ مُّحِيطٌ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُسْعِدُهُم مِّن فضله. والكافرون لهم عذاب شديد ولو بساط الله الرزق لعباده نبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خمير مصير فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الملي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبتنا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم من مجزين في الأرض وما لكم من رجون الله من ولي ولا نصير ومن آيات إن جمال في البحر كالأعلامي يسكن الزيح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك الآيات لكل صبان شكور أو يبقوا بما كسبوا ويعفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم فما أوتيتم من شيء فمتاعون حياة الدنيا وما عدى الله خير وأبغى للذين آمنوا وعلى ربهم يتمكنون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفراحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شعرى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئات مثلها فمن عفا وأصلح فأجروه على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن إذا بعد عن ظلمه فأولئك ما عليهم من سمين إنما السمين على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلي الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل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 استجيبوا لربكم من أقابل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من مالجئ يوم يذب وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أدقنا الإرسال منا رحمتنا فريح بها وَإِنَّهُ تُصِيبَهُمْ سَيِّئٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ إِلَّا يَمُولُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, يهب لمن يشاء إناثا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا تَوَّيَّهَنِمَا أَوْ يُسَمِّيهِمْ ذِكْرَانًا وَمَا إِنَّهُ سَهْوٌ وَيَجْعَلُهُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِ وَحْيٍ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنْ يُرْسِلْ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يشاء إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كذلك وحينا إنيك روح من أمرنا ما كن تتدري من كتاب وللإيمان ولكن نجعلنا منورا نهديه ولكن نجعلنا منورا من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم فَإِنْ نَازَعُوا عَلَيْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ في فِي وما وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن إلا إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَظَاهِرَ الْأَمْنَيْنِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الذين جعلنا لكم الأرض مهدا وجعلنا لكم فيها سبل إلا تهتدون والذين أزلنا من السماء ما أمي قد دين فأنشرنا به بلت ميتا والذين أزلنا بق... من السماء ما أمي قد دين فأنشرنا به بلت ميتا كذان كتخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعلنكم من الفنك والأعами ما تركبون يسكتون على ظهوره ثم تذكرون يعمت ربكم إذا سبيتم عليه وتقولون سبحان الذي صخر لنا وتقولون سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان الكبور مبين أمنت خل من ما يخلق بنات وصفاكم من بنين وإذا مشراحدهم مما ضرب الرحمن مثلاً ظل وجهه مثدم وكظيم وما ينشم في النحيلة وما في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا قلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ذلك من منهم إنهم إلا يخرصون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم ذلك من علم إنهم إلا يخرصون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في غرية من نذير إلا قالوا امترفوها إنا وجدنا آباءنا, آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فنتغمنا منهم فنظر كيف كان عاغبة المكذبين وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باغيتنا في عقبه لعلهم يرجعون فالمتعة هؤلاء وآباءهم حتى جاءوا منحقوا رسول مبين ولما جاءوا منحقوا قالوا هذا سحر وإن أبيه كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الغارية عظيم. أفهم ينقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في نحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فمق بعضه برفعنا بعضهم فمق بعضه درجات ليتغل بعضهم بعض شخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وَلَوْلَا أن يكون النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يذكرُ مِنَ الرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُوفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَادٍ جَعَلَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابَ وَمَظَارِعَ عَلَيْهَا يَتَّكِمُونَ وَجُذُرُ فَأَمَّنَ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ هِيَ الْغَالِبُونَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جاءنا قال يا نيت وَبَيْنَكَ وبينك بعد المشرقين فبئس القليل ولئيا ذفعكم اليومين ظلمتم أنكم في العذاب مشتنكون فانت تسمعوا صمة تهدي العمي ومن كان فيه ضلال مبين فإما نذهب أن بك فإنا منهم متقيمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فَاسْتَمْسِكْ بالذي أوحي إليك إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وإنه لَذِكْرٌ لَكَ ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من ردون الرحمن آلية يعبدون وَلَمَّا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إلا إِكْبَارٌ وَمِنْ أُخْتِهَا وَقَذَفْنَاهُمْ مِنْ من أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا وَقَالُوا يَا هَاشِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عِيدًا عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَنَادَى فِي دَاوُدَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ لَسْتُ نِمْلُكُ لي مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تحته أفلا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلم لا أنقي عليه اسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتلين فسخف القوم فطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما أسفنا نتقمنا منهم فأغرقناهم إجماعا فجعلناهم سلفا ولما ضربا بأنه ما ضريما مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خاصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكتنا في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعونها هذا صراط مستقيم ولا يصد أنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قالا قال أجئتكم من حكمة ولأبين لكم بعض الذين تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَأَخَذْنَاهُ فَالْأَحْزَابُ مِنْهُ مُنْفَرِدِينَ فَوَيُنْذِرُونَ الَّذِينَ قَدْ مُنُّوا مِنْ, من عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَلاَ خَلَاقُ يَوْمِئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَازِعُونَ يا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ عليكم خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم من صحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولستمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكية وكثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهو فيهم مبنسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادى بها يا ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكسون لقد جئناكم من الحق ولكن يكثركم من الحق كانوا أم أبرموا أمرا فإنا مبنمون أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ صِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا سبحان رب السماوات والأرض وَلَا عرش الْجَنَّةَ حَتَّىٰ فذرهم الْجَمَلُ فِي حتى الْخِيَاطِ يومهم الذي الْمُجْرِمِينَ فهو في السماء إلىه وفي الأرض إلىه وهو الحكيم عنهم وتبارك الذين هو ملك والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولين ساتهم من خلقهم ليقولوا إن الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فأصفح عنهم وقلوا سلام فَسَنَفَيَعْلَمُونَ يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا نزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عزدنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العنيم رب السماوات والأرض وما بينهما إذ كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتق يوم تأتي السماء بنخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تملوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب غليلا إنكم عائدون يَا مَنَ ابْطَشَ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُتَقِيمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ ادْعُوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا وَأَنْ لَا تَعْنُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ مِسُنْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذُوتُ مِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَتَزِلُونَ فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فأستني بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهما إنهم جنود مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقامر كريم ونعمة ذكالوا فيها فاكرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عانيا من المشرفين ولقد اختارناهم على العلم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما في بلاء مبين إن هؤلئين يقولون إن إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشدين فأتوا بآبائنا إذا كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعهم والذين من قابلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَوْلَانَا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَاحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ وَلِيُّ الرحيم إن إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ مَطْعَمُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْدِ يُغْرِي فِي يَغْنِينَ حَمِيمِهِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَمَرَّأْسِهِ مِنْ عذابٍ حَمِيمٍ ذُقْ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ التَّعَزِّزِ إِنَّ آدَمَ كُنْتُمْ تَمْشِرُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَسْبَحُونَ مِنْ نُدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ يدعون فيها بكل فاكية آمنين لا يدعون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجاحيم فظلم من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسارناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم ما يبث من دابة آيات لقوم يوقينون وَآخَتِنَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نُورِيهَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أثير. يسمع آيات الله تُتلى عيدا ثم يصير مستكبرا كالم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها زوالا إِنَّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شيئا ولا وَلَا مَتَقَذَّبُوا مِنْ ذَهْنِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبته من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك الآيات لقومه يتفكرون وال الذيذنا منوا يفرون الذي لا يجون يااب الله يدز ق مّ ما كان يسبون من عامين صان حنا فنفس ومن أسفيع ملى ركم ت جاون وَلاقاند آتنا براين الكتاب وَحك وَن ببة من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 إنهم لا يونوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وودا ورحمة لقوم يوقنون أما حسب الذين رحم سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَأَنتَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْنَّونَ فَرَأَيْتَ مِنْ تَقْلِيَهُ هَوَى وَظَلَّ هو اللَّهُ عَلَى عَلْمِهِ وَقَدَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَابًا فَمَنْ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وناحيا وما يهنكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتنا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا كنتم صادقين ولله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا رأيب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطنون وترى كل أمة نجاثيتنا كل أمة نتدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطيق عليكم من حق إنا كنا نسى نسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فينخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تكن آيات تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ عَهْدَ الله حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا كُنْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّوا إِلَّا ظَنَّا إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ صَدَقَ الله